بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إن أرسلنا نوحا إلى قومه أناذر قومك من قبل أن يأتيهم أناذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إن هُوَ الَّذِي يَمُتُّهُ وَيُقِعُون يَغْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي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 استؤشو فيا بهم واستؤشو فيا بهم واقصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعنتهم واسرنت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مذرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أمنارا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ إِلَّهِ وَقَارًا وَقَدَ خَلَقَكُمْ أَقْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبَعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويغرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساقا لتسلكوا منها سبلا Rabb, Innahum aṣalni, wa tab'umal-lam yazdhuhu malu wa waladuhu illa khusara, wa makru makran kubara. Waqalulaa tazrulna alihatkum, wa la tazrulna wa dhu, لا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مما خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا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 رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمن دخل بيتي مؤمنه وللمؤمنين والمؤمنات وللمؤمنين والمؤمنات ولا